لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثو إني أنستنا رل لعلي, لعلي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 أمر وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزرى وأشركه في أمرى Keinu sebbihäke wanadkura waned kura ke kefiro, in nekekun te bine bershiro, wala pa da uti كما يوحي ان قذفي فيه في التابوت فقذفي فيه في اليم مثل يلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ل و عدو والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتن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 Rolele, tehofe, inneni, merekume, esmeru, ero, feetiehu, fekule, innerosulerobike, fee ausil, merene, beni, isroi, fee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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, من السماء ماء فَأَخْرَجَنَا بِهِ أزواجا من نبات شتا كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 أنت مكان سواء. قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب و قد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر نجوا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 بِرَبِّهَا ربه عون وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا ولا تعلمون أينا أشد عذاب وأبقى Olule, nu, siroka, ale, me, j, enemine, albeinet, ulladi, fetorone, vapo, dime, vapo, dime, vapo, dime, vapo, dime, vapo,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 وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف دركا ولا تخشى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 يا بني إسرائيل، لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور، وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقلوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفعا Vala paada paala in, ne بِهِ in, narobbe kumur Wa in نَبَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتْبَعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَُنَّهُ فِي الْيَمِّ السَّفْحِ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 لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قَالَه بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنت